السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد وكفى وسلام على عبدين الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علام تدق في هذا الكتاب الماتع الذي يجمع لنا جملا من عقائد السلف رفيق لماذا تغيبت أبو بكر إلى أين إلى أين أنت تذهب نبدأ تمشي من فضل دقيقة ما؟ أنت رفيق لماذا تغيبت و أين بيتك في المريخ بيتك في المريخ كده؟ مدينة أخرى بعيد يعني خلاص أعذرك معك أبا وسامة ماذا نفعل معك أبا وسامة هذا التقاص منك نحن لا نتعجب نحن فقط نحرص على حرصك على الطلب صيب ماذا نفعل معك أنمت وقتلت الآخر الذي يسمع يدعى, يدعى يوسف ماذا تفعل فيه طيب أنت الآن مشكلة مع المفروض تحطسه على الخير نبدأ بك سؤالا صحيح لا لا بأس لا بأس طيب سنبدأ فضل طارق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بوداه أما بعد فهذا مجلس جديد للتعليق على كتاب في رسول اعتقاد السلام رحمهم الله تعالى آمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله أسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعلم الله أكبر وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وهذا اعتقاد أهل السنة جمع إما أقول هو من اعتقاد الفرق الناجية من اعتقاد الطائفة المنصورة الظاهرة أظهرها الله تعالى في أولاه على الجميع لأنهم تمسكوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رسله صادقون مصدقون فقال ثم رسلهم صادقون نعم الرسل جميعا قد استفاهم الله تعالى في أولاه على جميع القلق وما استفاهم الله تعالى إلا وقد حبهم بجميع أو بكمالات الصفات البشرية قال الله تعالى في أولاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال, وقال الله عليه و لموسى عليه السلام وَلِتُصْنَعَ على عيني وقال الله عليه و剛ِهَهُ وَاصْطَنَعَتُكَ لِنَفْسِهِ صلى الله عليه لا يصطفي الرسل من البشر إلا من, من كاملت لهم الصفات والسلامات العلية ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الله في كتابه بأعظم ما مدح بالصفات العلية حين قال الله عليه و و إنك لعلى خل عظيم فهم صادقون والصدق اجلا وأفضل ما يتصف به المؤمن ولذلك قال ابن تيميه والصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين والصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين لذلك النبي صلى قال ان المراه لا يصدق وتحرص صدق حتى يكتب عند الله صديقا وان صدقا يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه وان الكذب يهدي الى إلى وإن الكاذب لا يهدي إلى الفجور الفجور لا يهدي إلى النار ولا يزال المرء يجذب وتحرك الكاذب حتى يكتب عند الله كذابة فمن صفات المرسلين أنهم صادقون ولذلك ترى بأن الجميع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على مثل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اتبعوا وهو الذي قال عندما دخل عليه علي هذا الخارجي الضال المضب الجاهل دخل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اعدل فان هذه قسم لا يراد بها ودو الله فقال وهذا هذه صفات الخوارج يعني صفات الخوارج هم الأطعن في أعراض الأخيار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تأمنوني وأنا أمين من في السماء قال الا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني ربي جل يا فعلاء البارحة لبيت المغلس اسر ابيها لبيت المغلس جلت انه في السلام يقول ويحدث انه كان البارحة في بيت المغلس فجاء ابو جهه فقال ما تقول يا ابن قال اقول كنت برحة في بيت المقدس فلما قال ذلك قال ابو يعني ابو جان ابتسم واراد أن ان يهتبلها فقال لو جمعت لك قومك تقول بما تقول لي الان قال نعم علمه الحدث قال لو جمعت لك قومك تقول تقول بما اقول قال نعم شهد انه راى ابا فقال رايت ما قال صاحبك قال ما قال قال يقول انه البارحه كان في بيت المقدس في اسره في بيت المقدس ونظر وأجباد الإبل شهرا يابا وشهرا يابا قال أقال ذلك قال قال صدق قال صدق ثم قال إني أصدقه فيما هو أرقى من ذلك أصدقه أنه يأتيه الخبر من السماء وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لخزيمة قال شهادة خزيمة بشهادة رجلين من أجل ذلك لأنه تبايع مع يهودي درعا أو زيفا فبعد ما اتفقا يعني تراجع اليهودي فقال له نسلم اشتريت منك قال اتني بشاهد يشهد على ذلك فجاء خزيمة بن زابد فقال اشهد وانا نسلم خرشتر منك فتعجى بن من سلم وقال يا خزيمة انك لم تشهد يعني لم تحضر هذه الوقع كيف تشهد قال يا رسول الله اني اصدقك ان جبريل انزل لك من السماء فلا اصدق في بيع بينك وبينا يهودي فقال لنسلم شهادة خزيمة بشهادة رجليه لذلك قال الله تعالى مسلية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذيق صدره جدا أن يكذبوه وهو الملطب بالصادق الأمين فقال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون أنت صادق صدق قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهو صادق ولذلك لما جاءه عبد الله بن عمر بن العاص قال لامني أهلمتك أن أكتب وراءك من كل شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا الا الحق صدق ولذلك ما حتى ممازحة النبي صلى كانت صدقه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي للناس النساء ويقول ويقول تصدقنا اننا اتكنا اكثر اهل النار ياتي ياتي لا يفقه شيء يهرب بما لا يعرف فيقول النبي كان بيهزر بيمزح يعني طالما يمزح حتى لو كان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح صدقا النبي صلى لا يتكلم الا إلا صدقا فهو صادق سبحانه وجل صادق في التبليغ صادق في البيان بأمه هو وأمه وقد أتم البلاغة وأتم البيان ولذلك قال تعيشة رضي الله عنه أرضها أين أنت من ثلاث من آت بإنه فقد أعظم على الله الفرية من قال بأن النبي السلام كتم شيئا يبلبه قد أعظم الله فريا ولو كتم شيئا لكتم قول الله للك العلا وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بيّن الله أوحى الله له أنه ستتزوج زيدا وهي ما زالت على تحت زيد زيد محارس قال الله يعرف لم نقضى زيد منها غطرا زوجنا كهن فالرسل صادقون مصدقون ومصدقون فالرسل شيمتهم الصدق قال ثم رسله وهذا جميع الرسل فإن موسى فإن عيسى فإن نوحا عليهم السلام وإبراهيم كلهم صادقون ولا يرد علينا ما جاء حديث إبراهيم عليه السلام عندما قال بأبي هو أمي قال إني كذبت في جنب الله كذبات ثلاثة إني كذبت في جنب الله كذبات ثلاثة هذه لا ترد علينا فكل الرسل صادقون ولا أحد فيهم يكذبون ولو قلنا بأن المساعد ضرورة الرسل لا يكذبون قد يكون التعريك كما قال لنا السلام من أين أنتم؟ قال من ماذا؟ قال نحن من ما فهنا ابراهيم عليه السلام عندما يقول كذبت في حق الله فلا كذبات ان وقفت ونظرت إلى الحق ليس فيها كذب لكن في عين السامع في اذن السامع فهم شيئا واراد ابراهيم شيئا وهذا من باب التعريض هذا التعريض مندوح عن الكذب وهذه الثلاث الثلاث ما هي الثلاث انا طبعا ارد الطرف انا الغياب واقصد بالثلاث عشان ارد الطرف على الغياب ارد الطرف وان انت اصلا يعني انت تجهم وتبعد بصرك بعيدا وأنا, وانا من اول وهله اريد اكلمك واقولت راجع صاحب القران له ما له صاحب القران له ما له لكن ايه الغياب هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ليست المحسوبيه نحن ننظر الناس من هازلهم ها ما الثلاث او ما انت دفاع النبيين ولا ايش هذا داخل داخله خلاص اذا هو ادنا لك انا موقفي يا الشيخ هيك بيراقب شوف ما ما اسعفك هذا بما قال اسر كبيرهم قال فعلها فعله كبيرهم لما كسر اسنام قال فعله كبيرهم شوف انظر هنا ليس بكذب السياق القراني بين لك ذلك قال فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون يبقى اذا على مستحيل ما كذب قال يعني ايه ينطقوا يبقى انا كسرت يبقى هو اللي كذب لو نطق اذا هو اللي كذب وحقيقه الامر ان لو عندهم موسى من عقل يقولون اذا ليس بكاذب خلينا نرجع الى قهرنا اه ايش قالوا قالوا قال لما رجعوا موسى ها قال قال انكم انتم تظنونه لا هم قالوا خلينا انت هؤلاء ينتقون شوفوا هذه فوالله الحاصر اني لست كذبا بحال احوان هو اوهبهم وهم اغباء وما من كافر الا وغباء مستحكم مطبق عليها والله ما أنتوا هتحسبون والله هو ومن يحارب الدين يجلس أمامك على نوع أبقى الناس وربنا مغبي غباء لا تتصوروا فهناك لجل أبدا تفهموا فارق بعيد بين المكر وبين الفراس الزيب ماتر صحيح ولا يرمح كثيرا فهو الفرق فرق بعيد بين شاشة ومواسع بين مكر وبين فراسة ذكاة الله تعالى يهبوا للمؤمنين فهذه ينته بكذبة والثانية قال هي أختي في النمرود لما طلبها قال فإبراهيم قال ما يحكي على الإسلام إلا أنا وأنت لو قلت أنت زوجتي قتلن طمع فيها وهو طمع فيها وهو يعلم إبراهيم وهو تعلم يقينا بأن الله يحميها يحجبها الله درفعها وهذا اللي فقال انا قلت انا اخوته وهذه ليست بكذب يا جماعه هما اخوه الاسلام ما اخوه الاسلام ما في كذب هما عرض طبعا لما بهاء فضله جاء جاءت المعجزه الله تعالى لم يحفظها فقط لحفظها واعطاها هاديه لتكون لها عاقبه بعدها يعني اهدها بهاجر وهاجر اتت باسمعيل اللي هي تاتي باسحاق نعم لأنها غارت جداً ما احتملت فرفق الله بها فحملت على كبر السن شوف كيف كافأها الله رعاها بمكافأة فيتمتمت ودعت ربها جلالك علىها كل ما يأتي ينقبل عنه ما في الدنيا بأسلها لا تتحرك إلا إذا حركها الله ولا تسكن إلا إذا أسكنها ومالله جلالك علىها ما من شيء ولذلك العقيدة هي قالب, قالب حياة الإنسان لو استطاع أن يملأ قلبه بحثن التعامل مع الله الذي فعله البشر لا يساوه شيء أمامه هذا دخل ابن على قزان قالوا لم يمثيبكم الرجل سيقتل انتهى مضوح عندما تتسنط دخل وقال له يا كافر يا ابن الكافرة واشتد عليه شدة لما قال لها أنت تدعي الإسلام وتقتل أهل الإسلام ثم قال عندك أسرى لابد فترك فقال ابن ماذا فعلت وكيف تكلمت قال لا شيء غير أنني نظرت إلى ربي على السماء فوجدته كالفأر أو أقل والرجل معه السلاح ومعه الحرس كل شيء معه كل شيء كما جاء الرجل بسيفي يشيره إلى السلام قال من يعصمك مني؟ من ما يعصمك مني؟ قال الله ساقص السيف الغرض المقصود أنقاضها الله الفعلاء وما كان كذبا الثالثة قال إني سقيم ها؟ لا. هو هو في إني سقيم بأني لو قلت أن هذا ربي أنا سقيم وهذه كانت من باب المناظرة ولا يسمى الكاذب هذا اسمه الطريق الجدلي في باب المناظرة ده اسمه الطريق الجدلي في باب المناظرة تنزل مع الخاص ليقتل لي لي لي لي لي لي لي حجاته إذن الرسل كلهم صادقون وهذا لو اتهم أحد النبي بأنه كاذب كفر كفر كفر ونقش من منه فالرسل كلهم صادقون ثم رسله جميعا وهذا طبعا من بديع التصريف أنه قال بكل الرسل لما لأنه لابد أن يعلم لابد أن تعلم أن العقيدة في رسول كالعقيدة في جميع الرسل والإمام بالرسل والتكذيب للرسول أو الكفر برسول كفر بجميع الرسل قال الله جعل كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين هو رسول واحد الذي تهم وإذا هم صادقون وهم مصدقون مصدقون يعني يجب على الأمة تصديقهم يجب على الأمة تصديقهم ولا بد من تصديقهم وتكذيب رسول واحد كفر وإذا كنت ترى الذين يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالنبي كفر والذين يقولون هو نبي لكن للأمين كفر كذبوا أن النبي السلام يقول يقول بناه قال وبعث كل نبي لأمته خاصة وبعثت انا للناس عامة وكفر فان كذب ذلك وكذب الذين سبقوا فقد كذب جميع الرسل وقد كفر بذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان نقاتل الناس حتى يقول قال والذي نفسي بيده ما سمع ابي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بل الذي جئت به ما كانوا يؤمن به فقط ثم الذي جئت به إلا كان من اصحاب كان من اصحاب النار لابد من تصديق الرسل فهم يجب على الامم تصديق الرسول ورسول وذلك نبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يدعو الأمم بأسرها ليست أمة واحدة بل دعا الناسة كافة وبعث لنجيه بعث إلى مصر مقاوكس مصر بعث إلى كسرة بعث إلى قيصر فهو قد أرسله الله للفعلاء للناس كافة ولذلك قال وكان كل نبي يبعث لأمتي خاصة وبعث للناس كافة وقد أمر الله للعلى جميع الأنبياء بتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان تصديقا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتابعا له كما قال الله رجل فعله وإذا أخذ الله مثاق النبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسوله مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك قصري قال أقرارنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر الخطاب فوجده ووجد بيده صحيفة ابن التوراة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفس بيده ما ما لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أي يتبعني ما وسعه إلا أي يتبعني وأسأل الله جل في علام أن يجعلنا من الصادقين المصدقين وأن من العاملين لدين ربنا جل, جل في علام قال ومصدقون أيضا يعني هم الأمم تؤمروا تصدقين وهم مصدقون فالله تعالى أمرهم وبعثهم برسالته وصدقهم على ذلك فالله تعالى صدقهم على ذلك والدلالة على أن سلم أتم البلاغ والبيان قول الله ذلك فعلات ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه ثم لقطعنا منه الوثي وما منكم من أحد عنه حدث ذلك حدث ما حدث إذا دلال أنه لم يتقول عن الله هذا قوي وهذا تصديق له ومن التصديق له الله تعالى قد, قد نصف كتابه على التصديق له قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفر ووصفهم وصفا دقيقا وقال منكرا على اليهود والنصارى لانهم لا يؤمنون به قال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ذاك المره لحيد ما اخطب قال هو هو قال والله هو هو هو هو شوف الملايين هو هو بنفس الصفات قال والله هو هو قال ما قال عداوته ليوم الدين لا فرقه بين ابي النبي الذي قال الله من كان ادعى الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ما نريد هدايا قال فأم ترعين حجارة من السماء أرأيت حبت وحتت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جعله أنزع عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة وأيضا ما قال الله جعله إذا جاءت المنافقون قال نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين فكاذبون فهذا تصديق لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا ما كان من النبي يعني ما حباه الله جل جلاله لعلال الانبياء بالمعجزات المصدقه له ياتونهم بأمر لا تستطيع البشر بحال من احوال قال موسى لفرعون قال اولئذ جتك شيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فإذا لا ثعبان مبين ولجعدا فاذها بيضاء الناظره وكان ولذلك العصا لما انقلبت حيه أمام السحره امنوا امنوا واستب جميعاً قالوا الله على فخروا سجدا قالوا أمننا برب العالمين رب موسى وهرون قال أمنتم به قبل أن آدنا لكم إنه لكبيركم الذي علامكم السعر آه يا مش مشكلة خذ الأقوى منها قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن في الأرض الموسى سيبدل دينه ويوظهر في الأرض الفساد وفرعون سنسح لهم يكون نصحا أمينه هذا, هذا المنطق هذا المنطق ولذلك خرصه جدا عندما رأى هذه الايات العظيمة يعيس عيسى عليه السلام أمامه يمسحه على على المريض فيبرأ بإذن الله ينفخه في الطير يشكله من الطين فينفخه فيه فيكونه طيرا بإذن الله كل هذه معلزات أمام هؤلاء ولذلك الله رجل الفعلاء وليحد بها واستيقانتها أنفسهم ظلما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ومنحاه من المعجزات ما منحه أول المعجزات كانوا يسلمون الصفاء ذهبا فقال الله على أجعل لهم الصفاء ذهبا ومن كفر منهم فأعذبوا عذابا لا يعذبوا أحد فقال لا خاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن أعطاه المعجزة قال الله على اقتربت الساعة ها أكملوا القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا يعني الآن القمر يقال أن جبل في مركز الجبل كويس كان بين في القتيل وفي الصحراء قال نراه وراء العين شطر وشطر القمر آية من الايات وجحدوا به والله تعالى قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا ان نحن قوم مسحورون ما في خانته مضائل الاجابه جاهده الاجابه لكن هو الله تعالى منحهم هذه المعجزات من أجل من اجل ان يصدقهم على على رسالتهم فقال رسل ثم رسل صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون هنا كانه يقول يعني هذه مباينه وهذا من دقه التصنيف لما ذكر الرسل قال الرسل كانه قال وانتبهوا بعد ما بين لكم انهم صدقوهم صدقوا فما قالوه على الله هو الحق والصدق فما قالوه على الله هو الحق والصدق لما يقول, لما يقول الله جل جلاله تجري باعيننا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق والصدق لما يقول انسلم ينزل ربنا إلى إلى الدنيا ثلث الليل الاخر هذا هو الحق والصدق لما يقول النبي الله عليه وسلم فاخذت الرحمه بحجز الرحمن أو بحجزه الرحمن وتقول هذا مقام العائد بك هذا حق وصدق فكأنه قال انتبه تكلمت معك على الأنبياء لتعلم أنهم ما قالوه عن الله هو الحق والصدق مبينا وهؤلاء المحرفون خالفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فما, قال فما قالته الرسل على الصدق وما قاله هؤلاء على الكذب والباطل مفهوم الكلام؟ يعني هو دقة النظر في التصنيف أراد أن يبين لك ذلك المبينة وبضدها تتبين لما يأتي موسى يقول بأن الله تكلم وإستفاك أنت موسى بن إصرير استفاق الله بلسلاته وبكلامه قال استفاق الله بلسلاته وبكلامه وخط لك التوراة يصف الله بالكلام يصف الله باليد آدم عليه السلام وموسى يقر بذلك ويأتي نبينا فيذبت ذلك لله في فمن حرف فليس بصادق والأنبياء لهم الصدق بذلك مفهوم؟ فهمتم اللفتة لما أتى بذلك؟ يعني قال وبخلاف الذين يقولون عليه ما يعلمون هذه رد على طارق مسألة الاشتقاء قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون فلا علم لهم بذلك فهم عندما يقولون يد الله في وقائدهم في المحاضرة العصر كنت أموت قال بكذا يطير وأنا أتلهم ألي أدخلوا قدرة القدرة استوى التولى قلت لهم من, من أين أتيتم بهذا مع أن أهل ماليزيا جزاهم الله خيرا سكوت دام فيه ما فيه من الاستروح للنفط قليلا قليلا ومع ذلك في هذا كانوا من أسرع من البرد قدر من أين أتنوا والله يقول يد الله في القائدين فهنا نقول بمض القلب خلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ما لا يعلمون من اين اتيتم بهذا اين علمكم بهذا انتم اعلم ام الله انتم اعلم امر رسول الله انتم اعلم ام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ذلك هو يقول يقول بخلاف يقولون عليه ما لا يعلمون هم قد قالوا ونسبوا لله لم لم الله بها الله بها نفسه. عندما يقول الله تعالى ينزل انما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فالله ينزل يقولون يقول الله على وجاء ربك والملك صفا ويقولون لا إذا ليس تجيء رحمته علم التأولات التي ليس لها ثم الدليل فهنا يقصدهم بذلك بخلاف الذين يقولون عليه ما لا, ما لا يعلمون والذين يقولون ما لا يعلمون على الله تلزمهم لوازم وهذه اللوازم هم لا يتزمون بها لو يتزموا بها تكون المسألة معضلة كبرة لا هذه تلزم اللوائم وهذه اللوائم هم لا يقولون بها من هذه اللوائم انهم انهم يزعمون بان الله خاطبنا بما لا نعتقد هذا تقليف بما لا طاقه لماذا هذا لازم قولهم ما... طب انتم فهمتوني ما فاهمين اعاود نعاود الكلام من اللوائم أنهم يزعمون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل ولا نعلم يقول الله لنا فعلاء ولتصنع على عين تجريب بأعيننا ماذا نفهم نحن من هذا لا أسفر ما أحد يتكلم أصحاب ماذا تقول في قوله ولتصنع على عيني أنت يا راجل انت من أهل السنه يا جماعه انت من اهل الاسلام واهل الايمان والاحسان اجبني سمي نفسك ما شئت ولكن اجبني مش كده يعني انا درست معاك العربيه انت لسه ومتقن وصاحب قران ورجل فاضل وستتزوج قريبا لان انت خلاص اصبحت متقنا <تصفيق> المسألة بأسها شوف شوف الهروب ماذا يقول يقول خلاص ما أراد إجابة ماذا يقول أنا لست الآن أنا لست مهنا بالعربية وكل يوم يصعد لنا بكلمة فوق الكلمة نستعجمها ليبينها لنا عربية الآن لست مهنا بالعربية <تصفيق> إذن بما عندك من العربية ماذا تفهم القول دي على ولتصنع على عين هذا هذا العقل يا ناس ولكن تزيب عين أصدق تصريع تجري بعيننا أه... تجري بعيننا أستطيع أن تجري أن الله تجري إيه؟ يعني أنه ينزول يا خليل ماذا ينزول كيف؟ لا فهم السؤال فهمت السؤال؟ فهم السؤال, السؤال. السؤال بان فيلسوف <تصفيق> أنا كنت فيلسوف فهمت السؤال أجب بدور علي علي النار وهو بيقول تريد اكثر من ذلك يعني كانه بريطانيا حاجه تقول كفاكم النار جزاكم الله علي ادخلنا النار قال للسفينه تجري في عين الله لا لا انت انت فيه انت جاي اقول ان الله, أن الله يا شيخ يا ما ما قال ذلك اول كلام قطل. ما قال والله اول قال تجري في عين الناس ثم ثم غيرته اه ثم غيرته غيرت غيرت ما سمعتهاش وهو بيحلم غيرته دي جاد بعد ما انا اتدعت على البيلسول هذا هذا افريقي ولا امريكي آه يعني اسمعك صحيح ها قل قل احمد قلت له لأنا سمعته وقال ذلك قال ليش قال كذا كي بصوت من هو قال عن كذا قال أن الله يرى السفين للأعلى طيب يعني فذبت العين يعني لله عين هذا اللي لو قلنا ليست عين إذن فهمنا لو عندما نقول تجي بأعيننا علمنا بأن لله عين وهذه من اللغة التي خطبنا بها الله رجل شوالها. لما ياتي أحد يقول انها ليست العيد اه ايه الرعايه مثلا والكلى يبقى معنى ذلك انه يزعم بأن الله خاطبنا بما لا ايه لا نعم ربكم ليس عاده تدبيتك انا اقول بما لا نخر من لوااتر هؤلاء يبقوا اولونه انهم يزعمون بان الله خطب الامه باسرها بما لا تستطيع فهمه وهذا تكذيب ضمنه تكذيب لقول الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نازل به الروح آمين. الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ظاهر لائح الكل يعلم بلسان عربي مبين إذن هذه دلالة على اللازم الباطل الذي هم لا يلتزمون به لكن في هذه أزعموا أنهم يلتزمون به هم يقولون ذلك يقولون الله أن كلمنا الله بما لا نعلم يعني هذه هي المصيبة أنهم يقرون بهذا اللازم الباطل من اللوازم أيضا أن النبي صل... القطح في النبي سلم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم من اللوازم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين بأن السلم يقرأ ما لا يعقل هو في الأمة و... و... وما يكون للأمة يكون على النبي صح أو أنه يقر أو ينقل ما يعقل ولكنه كتب بيانه لأنه يجب عليه البيان لو قلنا حتى أن الله خطبنا بما لا نعقل على النبي وجوبا أن يبين لنا أن نعقل صحيح لله لأن الله رعا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبجن للناس ما ننزل إليه ولذلك النفس المسلم قال ألا وإني قد أتيت القرآن مثله معه بيانا صحيح ودلع ذلك لما قرأ الله رعا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولاك لهم الأمن وهم مهتدون لما قال لأني أمانهم بظلم قال الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يرضن نفسه وأينا نقول بقلوبنا وأينا لم يرض نفسه فقال الإنسان غيست داكم أما سمعتم الحكيم ويقول لابنه يا بناي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم بيّنوا لما بيّن لما احتاج الغنو لبيان بيّن أن الإنسان أتم البيان لذلك لما قال لهم هل بلغت قالوا اللهم نعم فقال لهم فاشهد على البلاغ والبيان على البلاغ والبيان فلازم داركة بانهو بان قد قصر في ذلك لازم ذلك أيضا تاجيل الصحابه وانه مستعجلوا القرآن ولم يطلبوا البيان استعجلوا القرآن ولم يطلبوا البيان وهذا تاجيل تاجيل للصحابه وهذا لازم هؤلاء بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وبضدها تتبين اشياء فهم يقولون الله ما لا ما لا هذه من اللوازم التي, التي... واليود كذلك،, كذلك كما قال الله جاء الله في علاه قالت صورة البقرة آه يعني يدخلناه حقا لا لا قال الله جاء الله في علاه لا يعلمون الكتابة إلا أماني تلاوه ترى <تصفيق> <تصفيق> هدى كهد الشعر هدى كهد الشعر نعم هدى كهد الشعر كأنه لا يعقل شيئا وهنا قول الله يعني لو لم يكن ردا عليهم في هذه اللازمة البطرة إلا بآية وحيدة لكفى قال الله تعالى أفلا يتدبرون لو كان لو أنزله ونحن لا نعقل كيف هي أمورها بالتدبر إذن قد أصابنا مرتين خطبنا بما لا نعقل ثم كلفنا بما لا نستطيعه بأن نعقل ما لا نعقل أو نتدبر ما لا نعقل هذا هو انتهى الموضوع تهدم لكلية الدين هذا هو نعم فلذاك لابد أن تعلم بأن النجاة كل النجاة فيما كان عليه النبي العدنان والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه ولهذا فأنا ولهذا يعني الأجل كماله وجلاله وبهائه وعظمته سبحانه جلالك وعلاه وتثبيحه يعني فنزيه عن كل نقص ولهذا قال سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال سبحان سبح نفسه جل وعلا تنزيها وتقديثا فسبحان الله عما يقول هؤلاء الظلم الكفر الفجر علوا عظيما قالت اليهود ياد الله فوق أيديه فسبح الله نعم صف لقات اليهود ياد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطة تان ينفق كيف وقالوا إن الله فقير ونحن سنكتب ما قال وقتلهم, وقتلهم الأنبياء إلى آخر الآيات وأيضا النصارى قد ادعوا لله الولد تنقيصا وقالوا اتقذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخروا الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده ان كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن؟ عبدا لقد احصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامه سبحانه جل في علا فلذلك سبح نفسه عن عن عن النقص وعن العجز وقد قال اليهود بانه لما خلق السماوات والارض تعب تعب فتفتاح يوم السبت نعوذ بالله من الكفر قال الله تعالى قال الله جل في علا ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته أيام اكمله وما مسنا من لغوق سبحانه جل, جل في علاه وقال أيضا هؤلاء المتهوكون قالوا ونسبوا لله النقص وقالوا يد الله كيد زيت والآخرون قالوا لا سمع ولا تمع ولا بصير ولا بصر لذلك نزه نفسه عن قول هؤلاء الكفر الفاجر علوا كبير تعالى الله علوا كبير نزه نفسه وقال سبحان سبحان تسبيح كما قلنا كنزيه أن نظر على له الكمال المطلق سبحانه ربك وهذه أيضا من أعظم ما تراه فضلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب التشريف والتكريم والرفع بالمكانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك اضاف الربوبيه رب. الى اني استغفر انا أريد منكم حتى لو وقفنا عندها اريد منكم اين اين منبع التشريف هنا عندما اضاف اضاف الربوبيه لمحمد صلى الله عليه وسلم نجعل هؤلاء يشرفون معكم اصحاب النت ولا كان انا عبد الله والنبي قال أنتشا كثيرا نسأل الله نسأل الله لعفو لعفيه نعم هذا هو لأنه <تصفيق> أكثر نبي عظمه وأعلى منزلته في الدنيا في الآخرة فالله سبحانه وتعالى جزاءه بالإحسان والإحسان كل, كل مرة ثانية ماذا قلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بشر قد عبد الله حق العبادة ونزه الله سبحانه وتعالى وبلغ الأمة هو إضافة الربوبية نه. للنبي صلى الله عليه وسلم هنا مضى التشريف للنبي على أساس نه. كأنه يقول للخلق أجمعين انظروا إلى عظيم ربوبية جل وعلا في خلقي لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم به استنارة الدنيا بأسرها به استقامة الدنيا بأسرها ب. أنعم الله على الحجر والشجر والحيوان والدواف وكل الخلف كانوا في أمان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان في وسط الكفرة قال الله جعلاء وما كان الله معذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم هم يستغفرون فهنا كأن هنا إضافة ربوبية لبيان عظيم فضل ومكانة النبي محمد لذلك ما أقسم الله في كتابه بعمر أحد ولا بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك وحياتك يا محمد ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم لا. يعني انظر هنا يقول سبحان ربك رب العيس سبحان ربك أنت يا محمد فعظيم الربوبية يتجلى في عظيم خلق محمد صلى الله عليه وسلم أعبد أهل الأرض لله عد أهل الأرض بالله أذل أهل الأرض لله مكن الله له ونشر دعوته ونصره على أعدائه ونصر أمته وفي قبل آخر الزمان سينصر أمك بشر هذه الأمة بالرفعة واستنى إلى يوم الدين منصورة هذه الأمة مقدمة مقدمة مهما حدث قال بشر هذه الأمة بالرفعة واستنى والتمكين إلى يوم الدين اللهم ممكن للأمة الإسلامية يا رب العالمين سبحانه ربك رب الأيد إضافة الموصوف لصفته إضافة الموصوف لصفته وهذه معهودة ف... فالعدة تصفى من صفات الله الذي فعلها سبحانه ربك رب العزة ولم يدى أن تقول هنا بمعنى رب الدار ما رب الدار يعني صاحب الدار صحيح رأ... ولذلك ابن مسعود أو ابن عباز رأى رجل يصلي وكان يدعو يقول اللهم أنك أنت, أنت رب المصحف أو كان يخصن برب المقال تعال ماذا تعني برب المصحف قال المصحف هو القرآن كلام الله كما يقول رب القران ورب المصحف قال ورب القران قال ورب القران, القرآن الله لا تحتمل تحتمل ولا لا تحتمل؟, تحتمل رب القرآن خالق القران رب القران اضافه الموصوف للصفه المتكلم بالقران فلما بين له تركا من عباس ورب العرش ناصب الموصوف لصفته فالعزه سب صفات الله وهي من صفات الذات من صفات الذات سبحان ربك رب العزه عما يصفون من النقص كما حدث من اليهود ومن النقص كما حدث من النصارى ومن الجهمية والمعتدلة قال وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه ان شاء الله لأنه عشر لنا من خمس دقائق أن الوقت قد انتهى نقف عندها لنبين إثبات الصفة كيف تدبط الصفة والصفات توقفية كما أن الأسماء توقفية فنبين بالأدلة كيف تدبط الصفة إن شاء الله في الدرس القادم نعم